وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين عباد الله للناس في حياتهم ولع بالغ بالقصه وحب لصيق متمكن من قلوبهم وعواطفهم لان المعاني تتناسق من خلال القصه تناسقا مقترنا بالاحداث والوقائع في سلسله متتابعه من الاخبار والاحوال حتى تصير مثل صوره محسوسه داعية النفس الى حب الاستطلاع لمعرفتها وتتبع احداثها حتى ترسخ في النفس فتكون بذلك ابلغ من الاسلوب الخطابي والسرد الكلامي لانه لانها اسلوب رفيع يصغي اليه السامع وترسخ عبرها وترسخ عبرها في النفس بشغف وتنفذ إلى المشاعر بسهولة لا تحمل معها كللا ولا مللا فيحصل من خلالها التعليم والخبر في آن واحد ولقد صار للقصة في, في, عصرنا, الحاضر ولقد صار للقصة في عصرنا الحاضر أدب وفن ولغة خاصة بها غير أن الوحي الإلهي قد تفرد بالقصص الحق فأنزل الله للناس أحسن القصص الذي يخبر الله به عن أحوال الأمم والنبوات السابقة ويظهر ما تتضمنه من حقائق وعبر بقصد إعلام الناس ودفعهم إلى التفكر والتأمل فيها وانه ما من قصة في القرآن الكريم إلا وهي مسوقه لتأكيد مبدأ النبيل او اصل شرعي او لهما معا وفي المقابل تاتي لابطال خلق دنيء واصل فاسد ونهج مقبوح والقصص القراني برمته وسيله عظمى من وسائل التربيه وتوثيق الايمان في النفوس ومصدر داعم للفرد والجماعه على حد سواء لتذكر ايام الله التي يداولها بين الناس ثم إن المسلمين المتأملين حينما يتلون القصص القراني فإنهم يخالجهم شعور حاضر مع القصة حتى كأنما نفخت الحياة في القرون الهامدة فأصبحوا يشاهدونها كفاحا ليريهم الله من سبقهم من الأمم في فرحهم في فرحهم وترحهم وجدهم هزلهم وتصديقهم للرسل وتكذيبهم وإيمانهم وكفرهم وسخريتهم وتسليمهم إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى أن تعمق فهمها وإدراكها للقصص القراني لتنهل منه اساليب العراك مع الحياة والطرق الموصلة إلى خلافة الله في أرضه من خلال إقامة دينه والثبات عليه والوقوف بعزم وحزم أمام, أمام الدعوات المنوئة له والزوابع المستهزئة به أو بشيء من أصوله وادابه النبيلة نعم إن الأمة إن الأمة التي استطاعت أن ترى ما فوق القمر لا يجب عليها ألا تعمى عن إبصار القصص الحق في كتاب ربها وألا تبحث عن النور في أي ظلمة وقبس القرآن بين يديها وألا تكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء محمول فوق ظهرها إنه القصص القرآني الحق الذي لا مجال فيه للخيال أو الريبة وان تعجبوا عباد الله فعجب أن يكون من أمة هذا الكتاب العظيم من ينحرف في فهمه للقصص القراني فلا يراه إلا نوعا من الفن التصويري القصصي الذي لا يقتضي صحة الوقوع بل يرونه نوعا من التخيل الداعي إلى التشويق المراد منه التمثيل للحقيقة تعالى الله عما يقول علوا كبيرا كيف لا والله جل وعلا يقول إن هذا لهو قصص الحق ويقول سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ويقول جل شأنه نحن نقص عليك نباهم بالحق نعم نعم انه احسن القصص واصدق القصص وابلغ القصص انه داعيه الاعتبار والادكار لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإن مما يزيد هذا القصص يلالا أنه حق وواقع دون أدنى شك فيه قصص رباني وكلام إلهي وكلام إلهي لا ريب فيه هدى للمتقين لم يخترع لم يخترع تلك القصص خيال قصاص يفتر الحديث لتلهيه الناس وشغلهم بالشهوات والشبهات من خلال اطروحات وروائيات مبتذله يروج لها على انها دعامه في تربيه جماهير القراء على التمرد على الحقائق والقيم والمثل والمصداقيه في العرض والنقل والنقد مضمنه مهيجات للغرائز ومثيرات للشهوات ومسوغات للاستعصاء على آداب الشريعة ومثلها العليا كلا إن القصص القرآني أسمى مصدرا وأصدق حدهيثا وأكرم غاية من ذلك إنه القصص الذي يزلزل الفؤاد ويشيب بالناصيه ويأخذ بلب اللبيب ويأخذ بلب اللبيب كل ما أخذ إن له لحلاوة وإن عليه لطهوة وانه الحق وما هو بالهزل افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن اراد ان يدرك اثر القصص على النفس فليبصر حال المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما اسفر له صبح المشيب وقد الم الشيب بلحيته ترى فيه هيبته ووقاره يسأله أبو بكر رضي الله عنه فيقول له يا رسول الله ما شيبك قال شيبت اليهود والواقعة وعما يتسالون وإذا الشمس كورد كو رواه الترمذي والحاكم وابو يعلى ويا لله العجب حين نرى في الحديث حينما نرى في الحديث تصوير تصدير سورة هود تصدير سورة هود وهي السورة المليئة بالقصص إن على قلوب الكثيرين رانا غيبهم عن إدراك حقيقة القصص القراني حيث يمرون به فلا يستوقفهم مليا ليعلموا بوضوح ليعلموا بوضوح وجلات كيف شيب كيف شيب مفارق عبابهم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 وبعد يرعاكم الله فان تتبع القصص القراني وتامله والوقوف عند احاده والاتعاظ به وتدبر احوال الامم السالفه كيف قامت وكيف فنت كيف كانت ذا عز يطاول الثريا وكيف انحدرت الى الهاويه انحدار جلمود صخر حقه السيل من علي نعم إن التطواف المتمحص للقصص القرآني هنا وهناك لا يعود بثروة طائلة من العبر والعظات تزيد العبد معرفة بربه ويقينا بقدرته وعظمته وأن من يعيش يكبر ومن يكبر يموت والمنايا لا تبالي ما أتت وأن كل اجتماع فإلى افتراق وأن الدهر ذو فتح وذو إغلاق وكم من أمة سوف يكون غيرها وسوف يفنى شرها وخيرها وأن مرد الجميع إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وإلا فأين ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وأين فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وأين عاد ارم, إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أين أبرهة غازي الكعبة أين قارون صاحب الكنوز أين الساخرون بنوح عليه السلام أين المستهزئون بشعيب ومحمد عليهما الصلاة والسلام أين الأكاسرة أين القياصرة لقد طوتهم الأرض بعد حين فافترشوا التراب والتحفوا الثراء وأصبحوا خبرا بعد عين وأثرا بعد ذات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 لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذيك الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها الناس إن القصص القرآني لم يكن يوما ما حديثا يفترى ولا فتونا يتردد وإنما هو عرض لوقائع منصلة إلى غايات عظمى يمكن إدراكها بالتفكر والتأمل والعظه كما قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وإنه يمكن لنا أن نجمل باقتضاب بعض تلكم الغايات العظيمة ومنها الاستدلال بالقصص على وحدانيه الله تعالى كما في قصص إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن ذلكم أيضا تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الدين الذي يدعون إليه في خضم ما يلاقونه من أعدائهم من شدة وعناد وصد عن سبيل الله واستهزاء به, واستهزاء به وبشرعته وثوابته يبغونها عوجا كما قال تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وليس أنبل ولا أسلى من قِصَّةٍ تثبت فؤاد دَاعِيَةٍ دَاعِيَةٍ إلى الله جل وعلا على بصيرة وتكون عظة وذكرى للمؤمنين المسترعفين تبعث في بأن الله غالب على الأمر وأن الفرج يعقب الشدة وان مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الألباب ومن ذلكم عباد الله أن القصص القرآني حكم فصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص التوراة والإنجيل المحرفة كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى, ورحمة وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ومن ذلك عباد الله أن القصص القرآني وما فيه من دقة وإتقان لهو البرهان القاطع على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به وانه اتى بالدين الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا سيما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اميا لا يقرا ولا يكتب وقد قال الله جل وعلا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ويقول سبحانه تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ويقول أيضا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ومن ذلك عباد الله العظة والاعتبار بالأمم السابقة ومواقفهم مع دين الله وأنبيائه ورسله وهذه العظة قد تكون من باب قياس الطرد أو قياس العكس فيما يؤول بالمشركين ومعاندي الرسل وأنه جزاء كل من جاء بمثل فعلهم وأما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم ولذلك جاء في قصص القرآن عن قوم صالح ما يدل على الترهيب من جزاء من يفعل السيئات ويستكبر عن الدين مثلهم والترغيب في ثواب من آمن والتقاء وصدق بالحسنى منهم فقال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمرٍ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 بعفوك وجودك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ الشركه والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واغفر الدين عن المدينين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا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 ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين